أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 في ثم خلقنا نطفة علاقه، فخلقنا العلاقه مضوّة، فخلقنا المضوّة عظاما، فكسونا العظام لحما فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقَنَا خَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَعَثُونَ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 فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من ومن طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وإن لكم في عامل لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبُّ أَنزَلَ مَاءً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن ثم انشانا من بعدهم قرننا خرين فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون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 مَتَشَرَّبٌ وَلَئِن طَعَنْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا ثُمَّ خُرِجْتُمْ مَخْرَجًا هَيَّاتٍ هَيَّاتٍ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قروننا قرين، ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخر، ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء ما الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضًا وجعلناهم, وجعلناهم أحاديث فبعدل قوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآيات وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِّثْلِنَا وَقَوْمٌ مَّا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ فَمَا كَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَطَرِ غَيْثًا وَأَمْنًا آيَةً وَأَوْيْنَاهُ طيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون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 واجلة لنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إذا وسعها وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْرَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا وَأَخَذْنَا مُتْرَ فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا كُنْصَرُونَ قَدْ كَانَتَ آيَاتِي تُتْلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ 1. A-Mustakbirin Bihi Sāmira Tuhdirun 2. A-Falem Yad-Dabbaru Al-Qawla 3. A-M Jāāāhum Ma Lam Yātī Ābāāhum Lāولin 4. A-M Lam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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للدوا في طغيانهم يعمهون ولقد خذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا والافئده قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقم بل قالوا مثل ما قال الاولون قال اذا متنا وكننا ترابا وعظاما مننا لمبعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا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 قل فأني تسحرون بلتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عم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 ذا قَوْمٌ ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنْ نُكَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا يا من فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرٌ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِذُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَنَا وَبَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ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 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة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 ما لم ياتوا بأربعة شهداء، أفجِلدُهم ثمانين, ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة بدءٌ، وأولئك هم الفاسقون.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 لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من لث والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأن سهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاءوا علي بارباه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فالا اللهم هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولاخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأخواهكم ما ليس لكم به علم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 ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب نليم لهم عذاب اليم في الدنيا ولا والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم صدق الله العظيم